بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 معدودة لا يقول النما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقن الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا كفور ولَئِنْ أَذَقْنَاهُنَّ عَمَاءً أَبَعَدَ ضَرَّاً أَمَسَّهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَاءَكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 ومن قبره كتاب موسى ما موعر رحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَلَاءُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 A nulzim kumu ha, wa atum lekarhun. W ya qom la, asal kum alaihi malan in ajri illa ala Allah. Wa ma ana bitaladil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 ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لين ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم انن اذا لمن الظالمين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 Pahmil fihā min kulli zaujil ithnīn wa ahlak illā mā sabq alaihi alqaul wa man aman wa mā aman māhu illā qāliil. وَقَالَ أَبْكَبُ فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين إِلَى نُوحُ بَطُبِ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمِ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 قالوا يا هود ما دئتنا ببينتِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُ أَنِّي بَرِيءٌ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 إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه نجينا هود والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد وتلك عدو جحدوا بآيات ربهم وعصور سله واتبعوا أمر كل جبار عنيده وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عدا كفروا ربهم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 Wahai kaum ini, naqatul Allahi kum ayat, fadzrohah ta'kul fi arzillah, walla tameshuha bi sultin, fiyakhu dzakum ghabul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 نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 Kata, "Ya wilta, Alidu, dan aku agusu. Dan ini bagi syiqa. Inna hafal syiun agib. Kata, "Apa agibin dari amr Allah? Rahmat Allah dan berkatnya له حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرع وجاؤه البشر يجادلونا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوه منيب يا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 وقف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم انكم شقاق إن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المغفود ذلك من أنبار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 ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة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 يعبد آبائهم من قبل، وإن لم وفّهم نصيبهم غير منقوص، ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولو لكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافر عن ما تعملون